ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك فمازلتم في شك مما جاء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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن نيصر حلعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا